On blain a on فمن خج البيت أو يعتم إن الذين كفروا What is that? The archine ومن الناس من من دون الله أنت وحيد We're fim Oh. Cool. Kavali, kavali! وَمَا <tuh> What